الله تعالى أحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى أن شروع أنصفنا في آس أعمالنا من يهدل الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى هذه الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة كنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في العالمين انك حميد مجيد قال جميل البخاري رحمه الله باره قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبأنا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المخضوط وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كريمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربك وقال أمث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل فإمانك خارج رحمه الله بعد ذكر فضل العلم وذكر طرفا من آداب صالب العلم ثم ذكر ثالثا ما رفع خده بالعلم فأول عقده في هذا الكتاب سأل العلم هو خض العلم حتى يكون كالحاج للصالق أن يطلب العلم فلمن أنه بعد فناء الحاج طلب العلم فنبهه إلى أن العلم له تيال وهو ما يسميه العلماء بأدب الصلب ويقول العلماء سياسة العلم أشد من العلم سياسة العلم أشد من العلم سياسة العلم اللي هي الحكمة وطريقة الأداء هي أعظم من العلم فبعدما تأذب بأدب طالب العلم فينبغي عليه أن يبشر صارت من هذا يبلغ هذا العلم الذي درسه وأشارت خليل رحمه الله بالباب الثالث باب من رفع صوته بالعلم. رفع الصوت نظن توصيل الكلام إلى أكثر عدد. فهذا معناه توصيل العلم الذي تعلمه وتأذل الآدمي إلى الناس في مرحلة الآداء. في مرحلة التلفي يسمع الطالب العلم فإذا أدى هذا العلم فبأي صيغة يؤديه فعقد البخاري الباب الضالع لهذا قال باب قول المحدث حدثنا أو أخضرنا وأنبأنا ثم ذكر البخاري عدة معلقات في هذا الباب الحديث المعلق أشرنا لأبنى. حديث المعلق أشرنا قبل ذلك إلى تعريفه وإلى صورته. فقلنا إن الحديث المعلق هو ما حدث راوي أو أكثر حتى لو شمل السناد كله بشرط أن يكون الحد من مبدأ الثاندي ولا وصل إلى متاه. فهذا عند العلماء يسمونه الحديث المعلق. هو معرفة راوي أو أكثر. من مبدأ إثناده بشرط الثواري في ف فالإثناد له طرفان طرف علوي وطرف دنيوي, دنيوي. هكذا إثناد كل إثناد له طرفان طرف الأجنى والطرف الأعلى فهذا إثناد مضطر طالما إن هذا الطرف وهذا الطرف إلهما من مبدأه إلى متهام على هذا الاستثار هذا اسمه موصول فلو إن هذا الإثمات أو إن هذه المتافة تبتمناها إلى صبقات كل صبقات عبارة عن مدة زمني فنقول مثلا آذي البخير يقول حدثنا احمد ابن حنبل قرر يبقى احمد ابن حنبل يرزي إلى هنا قال حكثنا سفيان ابن عيين عن الزهري عن ادب قال نبيل صلى الله عليه وسلم ويسوق حديثا بهذا الاسناد يبقى البخاري هذا الاسناد به احمد ابن حنبل سفيان ابن عيين الزهري ادب يبقى اسناد ايه؟ رباع إثناد رباعي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل فهذا إثناد المتصر هذا إثناد المتصر خلاص آدي أحمد وآدي سفيان وآدي الجهري وآدي أنا. فكل طبقة تغثل مرحلة زمنية هنا البخاري وآدي شيخ أحمد ابن خنبن وهذه ابن عيشة وهذه الزهري وهذه ابن فالحديث المعلّم أن يُحذفها راوي من أوله أوله من فوق ولا من يعني من ناحية البخاري ولا من ناحية الصحابي من ناحية البخاري أول الاثنين دائما من ناس وبعدين هو بيترقى، بيترطى لأن يقول لما بيقول حدثني فلان كأنما ارتفعت الزمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة زمنية ولذلك كلنا جدوا حدثنا فلان عن فلان اسمه علو اسمه علو ونقيضه النزول هل فإثماء البخاري اللي بيقول حدثنا أحمد طيب هنخذت بقى ذكر الإمام أحمد من إيه من الإثناء يبقى نقفع المسافة جدا بحيث أنها تبقى المسافة الزمنيه دي أصبحت غير حوجوده فلو قال البخاري وقال سبيانك شعويين يبقى حدث مين ذكر أحمد من إيه؟ من يبقى إيه؟ حنحذر المدة الثامنية من الإثنان حيبقى كده صح؟ يبقى الإثنان ايه؟ فار الإثنان المعلقة يعني نوصل من فوق لكنه محلوك من تحت عشان كده اسمه وين؟ اسمه معلقة الإيمان البخاري رحمه الله يعلق كثيرا في صحيحه بخلاف مسلم بخلاف مسلم الحديث المقصوعة مقطوعة اثنان في مسلم حوالي حوالي أربعة موضع إنما البخاري في مئات المواضع أو في عشرات المواضع فالبخاري رحمه الله إنما يعلق حتى يمهد للحديث المرفوع الذي أورد مقصود في هذا الباء، لأن البخاري صنّف للتباس الأحكام الجزئية من الأدلة الصريحة. بخلاف الإمام المتلم. مسلم، مسلم تبيح على مسلم صنّف كتابه على الأبواب، ولكنه لم يصنف الكتب، صنف كتابه على، صنّف صحيحه على الكتب. ولم يصنف كتبه على الأقوال. يقول كذا كذا كذا لا مسلم لا يفهم هذا. إنما صنعه جماعة وأسمح من ذوى الرحمات لمن تشرت تقويبه هو الإمام النووي رحمه الله. يعني التقويم الموجود في المثل ليس من صنعه. إنما هو من صنع النووي. إنما مسلم هو الذي قسم كتابه إلى صحيحه إلى كتب. تقول كتاب الإجماع. كتب الصلاة، كتب الصهارة، كتب الصلاة، كتب الغزل، كتب الزجل، كتب الزيام، كتب الصلاة إلى أخير البخاري رحمه الله قسم صحيحه إلى كتب وقسم الكتب إلى أبواه وتقسم الاستنباض الفيسي من الأحاديث فإذا سببنا الإمام البخاري رحمه الله حكما من الأحكام فإنه يبوّب له ثم يمهده بعدة من الأحاديث المرفوع الحديث المعلقة أو الآثار المعلقة بين يدي الحديث المتند في هذا الباب ليعضغ رأيه بذلك ونستفيد من هذا ما قاله الإمام أحمد لا أو لا تقولتنا بقول ليس لس فيه إمام أما تحدي تتبنى قولاً هنا الأقوال لا تحدي قولا أنت وحدك الذي قلته لا تيما بهذه الزمن المتأثرة لأن معنى أن بقول خامس يعني أن كل العصور المتقدمة على أربعة أقوالك فتأتي أنت الآن فتستحبت قولا خامساً وتزعم أنه الحق ولم يقل به أحد قبل على الإسلام يبقى معنى هذا باختصار أن كل من سبق ظل طريق الحق وأنت وحدك الذي عرفته لا تقول قولا ليس لك فيه إمام فكذلك إمام البخاري إذا تبنى قولا من الأقوال يذكر من سبقه لا أقول على سبيل الإستيعاب أن البخاري لم يستوعب ولكن ينسب بعض من سبقه الى هذا القول لكنه يحذف اثناده حتى لا يعظم حجم الكتاب بخاري كان عند الاثنيث بده كان عنده هذه الاثنيث لكنه صنف كتابه وسماه الجامع المختصر الصحيح المختصر فلو ذكر اثاريذه الى ال التابعين إلى الصحابة والتابعين والى من دون سبعين عظم حجم الكتاب. فلذلك هو يعلق بطريقتين: إما أن يعلقها بطريقة الجد أو بطريقة التمرير. الجد أن يكون الفاعل الذي استخدمه البخاري في نسبة القول إلى قائله مبنيا للمعلوم، كأن يقول: قال وذكر وحكى. إنما التمرير اللي يقول الفعل مبني المجهول تيله حكية ذكراء ذاء اللي هو بسمع علماء التمرير. أما الجذ هو أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم. فالبخاري رحمه الله إما أن يعند في صيغة الجذ فإن يقول قال كلا كما قال في هذا الباب كل هذه الحديث المعلقة والآثار. استخدم البخاري فيها لغضة صالح على سبيل الجزء وقال العلماء كل معلقات البخاري التي جزب فيها بنسبة القول إلى قائله صحيح يبقى السف الثاني وهو ما علقه بصيرة التمرير الوقيلة وحطية وروية، فبعض الناس يقول إن البخارية إذا مرضا القول فهذا يعني أنه قد يكون ضعيفا وهذا ليس مشكلة في معلقات البخاري بعضها ضعيف في معلقات البخاري معلقات ضعيف لكنها قليلة جدا يمكن في موضع أو موضعين في هذا الكتاب كله فأن كل هذ البخاري هذا يكون في أحد الفعيلات قط لا لأن البخاري هو الأحاديث الحسنة أي البخار أما الأحاديث المعلقة فلسف على شرط البخاري. لإذ هذا إذا روى البخاري في صحيحه كلاما معلقا لا بد أن تقيد العزو إلى البخار بالتعليم يعني ما ولو قال البخاري قال الحسن فلع عليه جدعاته في إمامة المبددعي واللستون قال البخاري وقال حدث صلى وعلي بدعته فلو فرضنا ان هذا هو هذا الحديث المعلق في البخاري ايه تعيد تلب هذا الكلام الى البخاري فلا تكن رواه البخاري وتسكت لان دي خطيئة عند العلماء انما لابد ان تقول رواه البخاري معلقا لا تذكره معلقا ليه؟ لأن المعلقات ليست كلها على شرط البخاري. في منها لا على رؤية البخار فيها منها على شرط البخاري، ولكنها لا تدخل في جملة الكتاب لأن صحيح البخاري هو جملة الأحاديث المتنادة التي أثندها البخاري ومتنادها فقد فيها أستخل أفلان عن كلها إنما الأحاديث المعلقة لا بد أن تعزوها إذا أعتقدها البخاري أن تذكر هذه الصفحة روارد طريق علامة زي فاش مسلم مسلم له مقدمة مهد بها في صحيح وهذه المقدمة ليست على شرط مسلم فإذا أورد مسلم الحديث في هذه المقدمة وأردت أن تعدوا الحديث إلى كتاب مسلم فلا بد أن تقول أخرجه مسلم في المقدمة ولا تقل أدرجة مثل مثل لذي فيه مقدمة صح مثلث الثانية ليست على سرط مثلث لذلك لابد إذا عدودت إلى مقدمة مثلث أن تخصص العزوى بالمقدمة لذلك قريبنا أن البخاري رحمه الله يعلق ليمهد لأحاديث البعض وليمهد ورأيه في المسألة كما فعل هنا وكما فعل إضاءة أبواب التفاية فأنت الآن سمعت مني وتريد أن تؤذي القول عني إلى الناس فكيف تنقل القول عني هل تقول حدثني أن تقول أخضرني أن تقول أنبأني أن تقول سمعتم أن تقول قال لي أي صيغة من هذه الصيرة تستخدم إذا نقلت الكلام عنك لما مات أنت الآن, الآن في وقت التحمل. خلاص التحمل يعني تخزف تسمع منه بتتحمل، تتحمل وكما قال تعالى ماذا الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها حم يعني ايه اخذ العلم فحمله طيب انت الان تلمين بعد مدة ستصير شيخا ولك تلاميذ وزدم فاذا اردت ان تنقل العلم عن شيوخك الى الناس بعدما قلت شيخا فماذا انت قرائد من نفسك باي طيقة من الصيغ تنقل هذا العلم اتقل حدثني ام اتبرني على رحل ما قلت الان فالبخاري رحمه الله عقد هذا الباب لأجي هذه المسألة يعني انت سمعت فضل العلم وتأذبت بأداء طلب العلم وبدأت في نشر العلم يعني راح وقت التحمل وجاء وقت الأداء فعقد البخاري هذا الباب لذلك فقال وقال لنا الحميدي وقال لنا الحميدي أول ما تسمع وقال لنا يبقى الحميلي إيه؟ شيء ها بخلاف ما إذا قال البخاري وقال ولم يذكر كلمة لنا ولم يذكر كلمة لنا البخاري يقول قال ويستركمها في التعليم كما في الحديث الذي بعده وقال أنه مسعود هل البخاري أدرك أنه مسعود؟ لا خلاص البخاري رحمه الله إذا قال قال لنا تساوي حدثنا لأنه في مواضع من التاريخ الكبير يقول وقال لنا فلان ويكون روى هذا الحديث في صحيحه أو في خارج صحيحه للأدب المفرد أو حرص أفعل العباد أو افتراء أكبر فيما أو البخاري يقول في التاريخ الكبير قال لي أو قال لنا ويقول في هذه كتب حدثنا وهذا الحديث بعينه هو الذي ذكره في التاريخ الكريم. وإسمه كمادي هو عبد الله ابن الزبير. واستحَق البخاري صحيحه بالرواية عنه هو الذي روى عنه حديث النبَّة عمار بالنياء وإنما لكل معلم له. رواه عن كمادي عن شيخه سقير بن عوينة عن يحيى بن سعيد. الأنصالي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقمة بن وقف الذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتستل المخرير هذا الإثنات بالتحقيق قال حديثنا حميدي حديثنا سكان حديثنا من حديث الأنصالي حديثنا محمد بن إبراهيم تبعه عقمة تبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكون على وساق حديث إنما تعمله جنيات وإنما لكل مريء ما نوم والإمام الحميدي صاحب المثند المشهور له مثند مطبوع في مجلدين وكان من أدنى الناس للإيمان سفيان بن عويل وأيضا كان من أدنى الناس للشافعية كان من أصحاب الشافعية قال وقال لنا كما كان عند ابن عويلنا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة. يعني كل هذه الصيغ لا فرق بينها وبين بعضها عند من؟ عند النعيل. وهو الإمام سفيان ابن عوينة أبو محمد الهلالي وسفيان ابن عوينة الله كما قال الشاتعي لولا سفيان ومالك فذهب علم أهل الحجاز سفيان ابن عوينة يعني إمام ثقة السبت وهو الوحيد في الدنيا من بين المدلفين الذي تستوي عدعنته مع تح تطريحه بالسماع فصل فصل ابن العليم تعرف المدلس لا بد أن يقول حسسني أو أنبأني أو سمعت الآن جسد صفة الإخضار التي تفيد أنه سمع ذلك من شكيف مباشرة ولو على المدلس الإثناس أردت عليه لو قال عن كلام كل العلماء يرسلون عليه حديثه إلا أن يطرح بالتحديد، إلا سفيان ابن عوينة إلا سفيان ابن عوينة فهذا هو الوحيد الذي تستوي عن عمده مع تصريحه بالسماء كما صرح بذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه وهو يتكلم عن المدلسين وجذب ابن حبان أن ليس في الدنيا من له هذه القصيصة إلا سفيان ابن عوينة وقال أنه كان لا يجلس إلا عن ثقة مثل نفسه ولا نعلم هذا لأحد إلا لسفيان ابن عيينة رحمه الله فلما نقل الإمام البخاري هذا الكلام عن سفيان ابن عيينة علمنا أنه مراد البخاري واختيار إذا كأن البخارية يذهب إلى رأس سفيان ابن عيينة أنه لا فرق. بين هذه الصيغ جميعها وهذا هو أصل الوضع اللغوي الكلمة. كما قال تعالى فيومئذ تحدث اخبارا فذكر التحديث وذكر الأخبار وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير وهذا في الانباء والاخبار التحديد والإنباء والإخبار وإثبات السماع كله بمعنى واحد وهذا على أصل الوضع اللغة وإلى هذا إلى القول بأن كل هذه الصياط بمعنى واحد ذهب إمام أهل المدينة في زمانه وهو محمد بن شهاب الزهري رحمه الله وذهب إليه مالك وابنع عيينة كما سمعتم الآن ويحيى ابن سعيد القفقان وذهب إليه أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل كوم وهو الذي اختاره ابن الحاجب في مختصر لكل هالصير ويحدى ونقل الحاجم أبو عبد الله صاحب المستدرك عن الأئمة الأربع أنهم يقولون بذلك وذهب آخرون إلى التفصيل ما بين ما بين أن يأخذ التلميذ من الشيخ أو أن يقرأ التلميذ على الشيخ. فقالوا إذا جاءت الشقة مطلقة يبقى هذا يدل على أن الشيخ ولد خر. لو قال التلميذ حدثنا كنا أو أخبرنا أو أنبأنا هكذا بإطلاق فهذا يدل على أن الشيخ ولد خر. فإذا قرأ على الشيء فينبغي أن يقيل فيقال حدثنا بلان بقراءة بلان عليك أو أنبأنا أو أخبرنا بقراءة بلان وإلى هذا الرأي ذهب الإمام اتحاب ابن راهوي والامام النسالي وابن حبان ابن حبان لا يقول حدثان إنما يقول أخبران وإن نسائل أيضا إنما يستغل لفظة, لفظة التحديد كان يكون حدثنا أو حدثنا وقال لما يستغل لفظة الإنباء كان يكون أنباءنا أو أنباءنا إنما المشهور عند نسائل أنه كان يذكر يختار لفظة الأكبر ومنهم من قال إذا قال حدثنا يبقى من لفظ الشيء وإذا قال أخبرنا يبقى من على الشيء وهذا بدأ في جريد والأوزاعي واختاره الشافعي رحمه الله وابن وهب وعليه أكثر أهل المشهد والذين جاءوا بعدهم كان له تفصيل أكثر قال إذا قال حتثني يبقى سمعه التلميذ مع جماعة فإذا قال حتثني إذا سمعه التلميذ وحده من الشيء وهكذا في أخبرنا وأخبرني وسمعنا وسمعت إلى آخره. ولي الحقيقة كلها يعني مسائل الاصلاح. مسائل الاصلاح لا مشاحة في الاصلاح ولكن ينبغي بعدما تقرر عمل العلماء على هذا أن يعني يراعي المتأثرون الاصلاح المتقدمين فيها. لِلَّذِينَ هُمْ صَارَ حَقِيقَةً عُرْبِيَّةً عِنْدَهُمْ. فَإِنْ بَدَعْلِي بَلَلَ يتجاوزوها يعني إذا العلماء كانوا استقروا من بعد الاصلاح على الفصل بين قصير. فينبغي على المتأخرين أن يراعوا هذا، ليس على سبيل الوجود، ليس على سبيل الوجود. والصحابي أبو جعفر الصحابي صاحب العقيل المشهور، وهو من سلامي الإمام له جزء اسمه جزء التسوية بين حدثنا وأخبرنا، أي أن الصحابي يذهب إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وتركه إلى ذلك السهل ومالك ونعيده كما سمعنا آن. ثم علق البخاري رحمه الله عدة معلقات كلها في صحيحه يعني كما كلها ليس كل المعلقات على شرط البخاري بل بعضها على شرطه وبعضها ليس على شرطه فعلق البخاري جلتا من الاحاديث التي وصلها في صحيحه كما يأتي ذكره الان فقال البخاري وقال ابن مسعود حدثنا وهو ده الشانفة حدثنا لأنه هو يذكر الصير حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المخدوم وهذا التعليق وقاله الإمام في أربعة مواضع من صحيح وحديث المسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين هومة نصفة أربعين هومة العرفة مثل ذلك وموضع ذلك وذكر أن الملك يأتي فيكتب الرعة أشياء يكتب للقرب أدله أشقي أن تعيد إلى آخر الحديث الذي فيه وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد زراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار سبق عليه الكتاب يعني. وإن أحدكم لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين المولد قيد الغراع أو قيد كبري عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة كهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب بس الخلف في باب ذكر الملائكة من طريق أبو الأحوط عن الأعمش عن بيت ابن وهب عن عبدالله المسعوب وأبو الأحوط هذا اسمه سلام ابن سليم ثم رواه بعد ذلك في كتاب الأنبياء باب خلق آدمة وذرية من طريق شيخه عمر بن حق بن غياث. قال حدثنا أبي الحق بن غياث. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن واند قال فمعت ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المطلوب ثم افتتح به كتاب القدر افتتح به كمال بخارج هذا حديث كتاب القدر وواصل طريق شاته أبي وليل بهشاب عبد الملك قال حسسنا شعبته قال أنبأني سليمان سليمان إن هو الأعمش سليمان إن هو الأعمش وسليمان إبن مهران الأعمش ولكن عليه أنبأني سليمان عن زيد بن عبد الله ابن مسعود قال سمع حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المطروح يعني كل حدثنا موجود في ذروة الحديث جميعا ثم أخيرا رواه التماثل البخاري في سبته في باب ولقد سرقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ورواه الطليث شيخه آدم ابن أريديان قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله المسعود وسقى ابن البخاري علق هذا الحديث مع سهوه في صحيح في أرضه وفي الرأي مواقف كما ذكرنا الآن وهذا الحديث أخبره أيضا الإمام مسلم من طريق ابن الجراح وأبي معاوية وأحمد بن يونس وشعب بن الحجاج وأفرين كلهم يروي هذا الحديث من طريق الأعمش عن زيد بن عن ابن مسعود رضي الله, رضي الله عنه قال البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شبيل هو ابن سلم وقنيته ابو وائل الكوفي الأسد. وهو مشهور بقنيته أثر من اسمه عن عبد الله ابن مين هنا عبد الله صحاب اذا قال الكوفي عن عبد الله يبقى ابن مسعود وإذا قال المسري على عبد الله يبه هو ابن عبر بن العام وإذا قال المدني عن عبد الله يبه هو ابن عمر إن أحيانا يأتيك في الصحابي على عبد الله فإنك تريد أن تعيس من عبد الله هذا الصحابي أنظر إلى الجاذعة فإن كان كوفيك يبه أنني متعول كان مصرية يبه أنني عبد الله بن أراد عبد عمار بن عاد إن كان مدنيا إذا هو عبد الله بن عمار ابن طبر فهذا شقيق ابن سلمة وهذا يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره فهو من المخضرمين من خلاص المخادعين الذين أدروا جاهليته والظلم وهذا الحديث يقول فيه البخاري وقال شقيق عن عبد الله سمعته يريد الكخاري أن يقول كل هذا موصول عد أهل العلم العتلية المسعود مرة يقول حدثنا صاد المصطوق ومرة يقول سمعت ولم يقول أحد من أهل العلم أنه فيه برص بين سمعته وحدثنا. بل كله معناه إيه صحة الاتصال وصحة وسلامة الأصل فكان الكخاري يريد أن يقول أهل حدثنا وسمعته شيئا واحدا لكن لم يقع هذا اللفظه في صحيح البخاري اللي هو لديه سمعتوه البخاري إنما أورد المعلقات للصيحة أوردها تجارجة للصيحة فالبخاري تشير بهذا إلى حديث أخرجه هو في عدة مواضع صحيحة فأخرجه في كتاب من طريق حصف نغيات وخرجوا في كتاب التفسير من طريق أبي حمزة أبي حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون وإنما قيل له السكري مش لأنه كان مريض السكر لا قيل له السكري لحلاوة كان كلام كان كلامه جميل فقيل له السكري الآن جدا وله كلام جميل يعني هو بجملة كلام الذي ذكره المزي وغيره في ترجمته وهو مكتور أظن في حلية الأولياء في ترجمة أبي حمدة يقول ما بلغني ما بلغني عن جاري لي أنه مرض قصت إلا قومت نفقته في مرضه وتقصدقت بها أن الله عافاني مما بتلاه يعني مثلا جار مرض فرض جار على مرضه ده كان ألفين ثلاثة أربعة. فيسأله. فيجب أن الثلاثة ثلاثة على المرض. علاج وأدوية وأطباء والثلاثة. يومي طبع أربعة ثلاثة. شكرا لله على التوجه. انه عافاه مما التلاثة. ليه? اللي هو كده يعتبر والطباء والألم واستفصل الأطباء والكاملة. وهذا كله بلاشة وقت. يبقى سوا مع جاري الذي مرض ولكن بلا آلم. لأنه إذا يعني مرض العلماء له كلام في التداوي هل هو واجب أم مستحب أم مباحث الصلاة أنه ليس بواجب يعني الإنسان إذا مرض فترك التداوي اتكالا على الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يرقى العزة فهذا جائز لا يكلم وترك أبو بكر رضي الله عنه التداوي في مرض ولم يتداوي لكن إذا كان إذا كانت هذه العزة فصده عن القيام بحق العبودية فيجب عليه أن يتداوى كأن مثلا إذا لم يتداوى لا يستطيع أن يصنع وقال أهل الصف أنه إذا تداوى فالموت شفاء فحينئذ يجب في حقه التداوى يجب في حقه التداوى إنما يترك التداوى لمن قوي قلبه وقو يتوكله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون للجنة بغير حساب هم الذين لا يرفون هم الذين لا يستركون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فتركوا الاستخار وتركوا التدام اتكاما على الله تبارك وتعالى وقد ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما سمع الأحاديث في حض الحمة وأنها حض المؤمن من النار دعا على نفسه بالحمة أنه يمر في الحمة لكنه اشترض أن لا عن جماعة أو جهاد يقول فكنا نضع أيدينا على جبهدي فنرى أثر الحمة عبد القلية سديدا ومات بها يعني ضد حياته بها ومات بها ولكنه اشترط فقال بشرط أن لا تصدهم في دعائه عن, عن جهاد أو عن جماعة لأن حضور الجماعة وحضور الجهاز أحسن بكثير من أن يبتل المرء بالهم فأبو حمد الزكري كان هذا الكلام، كلام ومما ذكره في ترسمته أيضا وهذا يدل على دوله رحمه الله أنه بلغه أن جاره يبيع داره وأجار لما دعى المشتري قال أبيعك الدار بأربعة آلاف فقال المشتري ولمك كان السبتر نبتة قال ألف ثمن ثمان الدار وألفان جوار أبي حمد فلمن أذرى أبي حمدتا قيل يلم في هذه القضية ذهب إليه فأعطاه أربعة آلاف وقال له لا تبع الدار لذلك إذا عظم جوار أبي حمزة فلا ينبغي له أن يبيع هو جواره بل اشترى أبو حمزة جوار جاره بأربعة آلاف بثمن الدار وبجوار أبي حمزة لفجار أكرم منه الإمام المكاهيين روا هذا الحديث في كتاب الجنائب من صريح حق ابن غياس في كتاب التبثير من صريح أبي حمزة سكرير ومحمد ابن ميمون ورواه في كتاب الأيمان والنذور من طريق عبد الواحد ابن زياد كلهم يرويه من طريق الأعمى سليمان بن مهران عن زيد بن وهجن عن عن أبي وائل عفوان عن أبي وائل عن عبد الله المساور وثاقة حديثة قال ابن مسعود ده الكلام لكله اتصال بخير قال المزعوذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة ولم يقع, يقع الصعي البخاري كلمة ايه سمعته اللي هي البخاري اراد ان يحتاج بها البخاري قال حديث المعلق وقال شقيق عن عبد الله سمعته انما الصعي البخاري لم يقع كلمة ايه سمعته. انما وقعبت لها كلمة قال. ها? ابن مدعوذ قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرك بالله دخل النار. وقلت انا لمن انت ابن مدعوذ. ومن ماك لا يشرف بالله دخل الجنة ففرق فرقنا بين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كلف مسعود كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرف بالله دخلنا فمن ماك يشرف بالله قطعا دخل الجنة وقد ورد هذا صريحا من لف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاء ابن عبد الله بن خلفه من مات لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار لكن ابن مسعود أخذها من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى عليها زي عروة ابن الزبير لما روى لي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ان فضله اليوم للمراه تيسير امرها وقلة صداطها قال عروة وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعثير أمرها وكثرة صداطها إنما بنى كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإبن مسعود في طريق خير ورد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك روى إشمال هذا الحديث من طريق وكيه ومن طريق عبد الله بن نمير. عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله متروم. مثل ما دقيق يفرق. فروى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير. فحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثني أو قال حدثنا وكيع ابن الجرار وابيه. ابوه الوميد. هو محمد ابن عبدالله ابن نبيه. يبقى ابوه عبدالله ابن نبيه. كلا ابوه اللي هو وكيع وعبدالله ابن عن الاعمش. عن ابي والي. عن عبدالله المسعود. وزارة الحبيب. قال مثله. وقال ابن نميل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. اما وفيع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق مسلم. يبع اذا كلمة سمعت دي لم تقع تصائف بخير. انما واقع تصائف مسلم من رواية عبد الله بن نميل عن الاعش. فقط. يبقى الرواة عن الأعمش حق بن غياث أبو حمد السبكي عن الرواة بن الزياد وشيخ النجاطة أبو معاوية وآخرهم كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن يميم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن الشيخ السبكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي أراد مسخري في التعليق الذي أورده إنه يحمل كلمة دي سمعت هذه الرواية أوراها مسلم كما تذكركم من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن وائل عن أعمش، وهو هذا هذه الكلمة أيضا ابن زي في كتاب التوحيد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش وتأثر الحديث عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا كرير. بقي أن ألاقيه على شيء. وهو أن أباه عاوية وهو من أوزق الرواة عن الأعمى واسمه محمد بن خالد الضريف فروا هذا الحديث فخالف عامة أصحاب الأعمى في مدينه احنا قلنا الأول ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار ده وعد وثواعيد وعيد قال ابن مسعود وقلت أنا ومن ماس لا يشرك بالله لقد الجمع فده وعد وثواعيد هذا وعد يبقى الحديث شدقان وعد وعيد ومعد الوعيد من كلام من ها الكلام النبي عليه الصلاة والوعد من كلام من من كلام ابن مسعود ابن مسعود ابن معاوية قلب الحديث فجعل الوعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد من كلام ابن مسعود وخالف عامة الواقع للأعمى في إذانه وغلظه آه جاية وإن كان لما يعني يقول أبو معادي عن شاهد صحيح وهو حديث جابر يعني معادي لا يتجفرته ورواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا ومن مات لا يشرك بالله دخل الجابر فإحنا بنقول لكن هذه القلب نفسها شاذ من روايه اعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود وهي صححه الروايه من, من التصحيح يبقى جدل في خصوص هذه الروايه عامة الرواية عن الاعمش جاءت واعدا من كلام المسعود وجعل وعيده من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا ذكر لقطه الاستثناء ابن مسعود قال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا خيام أبو الحكم العلدي ورواه عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنهما نقص لهان احتجهما سمعتها الرسول الله صلى الله عليه وسلم أقولها وساق حديثا أيضا فجعل الوعد من كلام ابن مسعود وجعل الوعידה من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية في كتاب في التوحيد وروى ايضا لقد سمعت ابن جرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيرة ابن مخلد بالضبط عن وائل.